وما فضل الذكر بصفة عامة وهل يفضل أن يذكر الإنسان ربه منفردا أم يذكره في مجلس ذكر جاء في فضل الذكر نصوص كثيرة منها قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر وقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد ألا انبئكم بخير أعمالكم وازكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلا يا رسول الله قال ذكر الله وقوله فيما رواه أحمد ما عمل آدمي قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل وذكر الله مطلوب في كل حال إذا كان الإنسان منفردا أو في جماعة وجاء في فضل مجالس الذكر حديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر أو حلق الذكر فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق أو حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم وحديث لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده والله أعلم